كَمَا أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَدَرَاتِ الزَّمَانِ وَيَفَتَاتِ الْحَدَثَانِ وَأَسْأَلُكَ اللُّطْفَ فِي مَا قَضَيْتِ وَالْمَعُونَةَ عَلَى مَا أَمْضَيْتِ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْ قَوْلٍ يَعْقُبُهُ النَّدَمُ أو فعل تزل به القدم فأنت لمن توكل عليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya Hei ala al-salah Hei ala al-falah Hei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 في الرضاء والغيب وأسألك اللهم القصد في الفقر والغنى وأسألك اللهم نعيماً لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك اللهم الرضاء بالقضاء وبرد العيش بعد الموت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 اللهم جمِّل أمورنا ما أحييتنا وعافنا ما أبقيتنا وبارِك لنا فيما خوَّلتنا واحفظ لنا ما أوليتنا وارحمنا إذا توفيتنا وآنس وحشتنا إذا أرمستنا وتفضل علينا إذا حاسبتنا اللهم لا تسلبنا الإيمان وقد هديتنا اللهم ارزقنا الاستقامة على طريق الحق على الصراط المستقيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اجعلنا من الشاكرين لآلائك الراضين بقضائك المستمسكين بدينك السائرين على هدي نبيك ورسولك محمد الله الله أكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوه استوه حاذوا بين المناكب وسد الخلل الله أكبر الله أكبر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 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 لئكَ الذيينَ نَنتَقَببلل عَنْهُم أَحْسَنَ ماَا عملِل وَتجزُ عن سَئاتِهِم وَنَنتَجزُ عن سَئاتِهِم في أَصحابِجََّ وَعدد الصدقِ الذي كَ يوعدُون الله الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر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 والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما الله ويلك آمن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 الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم إِنْ إِفْكِهِمْ لَيَكُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينَ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 إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لو أن عندنا ذكرًا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الموسدين إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبَصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ الصَّبَاحُ الْمُنذِرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ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 بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِطَاطٍ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنادَوْا وَلَا تَحِينُ مِنَ النَّاصِ وَعِجِبُوا أن جَاءَهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعْلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ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 بَل لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَتِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَبْتَغُوا فِي الْأَسْبَابِ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 أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ اقْتِصَابُ وَمَا يَنظُرُهَا أُولَئِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوْقِ